بوك تو تاكو سمتي ستة عشر ستة عشر تسألت أدي فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس إس عارس تسألت أدي سترويبي هذه هي فصول السنه هذه فصول السنه كازابخولي الربيع الصيف الربيع الصيف شيمودغوما زامتاري الخريف والشتاء الخريف والشتاء سابخولشي تسخلا الصيف حار الصيف حار سابخولشي في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس سابخولشي في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه. صامتاري <سؤال> تسيويا. الشتاء بارد. <سؤال> في الشتاء تثلج او تمطر. تمطر. zamtarči sahlši qopna guiqvars fi shiṭāʾ nufaḍḍil al-baqāʾ fī al-bayt fī al-shiṭāʾ nufaḍḍil al-baqāʾ حاريه الجو عاصف الجو عاصف تبيلا الجو دافئ الجو دافئ مزيان يا امين ديا الجو مشمس, الجو مشمس. الجو صافا الجو صافا دريس كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد اليوم